بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك أبدغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ أيمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِهِمْ أزواجه حديثا فلما لبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأخرض عن بعض أَلَمَّا نَبَّأَهَا بِقَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تُبْ ع إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه لن نتق <تضلق> كن ان يبدله ازواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات Al-Qualitah, Tائbah, Abidah, Sائحah, Taybah, dan Kebun. وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاض شدّد عليها ملائكة غلاض شدّد الله يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تحملون يا أيها الذين آمنوا توبون الله تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا ربنا مِمَّنَّا نُورًا وَذِلًّا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ومأوهم جهنم وبأس المصير. بارَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذينَ كَفَرُوا مَرَأَةٌ نُوحٍ وَمَرَأَةٌ لُوطٍ كَانَتْ تَحْمِدُهُمْ. فعبدين من عبادنا صالحين كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَآتَى فِرْعَوْنَ إِذْ طَغَىٰ قَالَ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ يُنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ونجني من في العون وعمله ونجني من القبض ضالين ومرج مبنى عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيه من رحنا وصدق بكلمات ربه وصدقت بكلمات ربه وقثب فيه وكانت من القادتين.